الحمد لله ما شبه هدى وحبه وما تكلم جثع في الحشا تره وحين منزل حبدر الله جشاء له تغرق سبه في كافيا وانت صباحا شب الهدى وحبا وما تكلم جثع في الحشا ترى